أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم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 ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه